ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الاض لافتدت به واثر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان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 قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُل أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله اذن لكم ام على الله تفتنون وما والله الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن ما اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلو منهم من قُرآنٌ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ